قَالَا مَنْ أَهْلَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَرًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَسْتَ قَضَيْتَ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 قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فتو فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني إِذَا الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال حتى فإذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال آبا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكان وكان وعد ربي حقيقة. عشر كم وعشر في بقرية لبتنية سدحت وحونا كم يجاي عشر ردي ينوس عدي كنا صابسنا تفسيرك وبرائك كريمك. wa ka billa bana halkaan jiskii lix iyo toban markaa di guruun ku asirki saraysa sani toban juz baa asirka galab sad billa bana yana saney toban ki juze dambe aya ka asirka afaniga la bana yado Ayat as-saniyah tudubat anat buka bil lahn ayat kana midam min suratil qaf ayat as-siddiyah saghasanadna wa ku adiyah min suratin ashirka ashirki salayb tosu guhiran yahay wa kajirnay nabiyillahi Musa alayhi salam ma qisatu nabiyillahi Khidir alayhi salam wa hainu مالك أي شيء هو هذا في خضر عليه السلام فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى نبي الله موسى نأجوابي قوي ريس إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرى. إن هالكاس الله إذكرى عين وعين صوم مرني مؤرد دونتا إنا يعد فانطلقا حتى إذا ركبا في الصبينة خرجها وحا دونتا إد الله إياه خالدر وحين تلماني دونتا دونت إد الله أقوصا مفالا إياقا وإياقا ونجاق لقاقا دين لصوصاري دونتا إد الله إياه باد إد الله إياه فساد محضي أمجاد الله أقبانين إيا الظلم ذي موسى وموقتي مركاج إيادك بكديبت أخارقتها لتوريد أهلها لقد جيت شيئا نمرا مركا هو رواسا معي خضر لكنه برارو جيئي ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا نوصى مركا إنو هالماميبو كعوذل دارتي قال لا تؤاخذني ولا بما نصيته ولا ترهبني منه عسرة هالكوال لغا قدبي مركا دونتي انت لغا داقي قولك اللي يميد خيرك أقوه فانضلقا حتى إذا ألقيها غلاما فقتله حضروا الكيبو دلي موسى تناكلت ضراتي الميرو صغيرة قولت دلي دمئي قفء قرولو دلينا أينجرين قف قف في كوين بيء وموقتي أقتلت النفسا زكية بغير النفس لقد جئت شيئا نكرا هل كاسين خل المركى موسو جوابي قال خل الوحويل ألا ما أقول مواند به لك عذجا موسى إنك عذجا لن تستطيع مكري دون ما دونت ما هي أنيج اللجريد إذا صبرت الله. ماك ألا ما أقول إنك كهريج هل كان ألا ما أقول لك إنك لك يا إنك اللسقدرى ورك أنتي كأرسل كل كموسى بل لك وادو في اللاعيب هذا خلي رأي نورك وجوش هجاي إن آذان حميري دوني وحانا نوغا آذيغان رسولنا تاي موحا إليه وشارعكو صعدا أنيغانا سيداسو كالنبي موحا إليه وشارعكو صعداناهي كولكا شريحادي آذيغا موسى آتقيني وحي قرب مرسا إن آذان أدو القادة الكريم بانوغا غرانكو إيريو قال وحييري خبر ألم أقول موانا بهن لك آذيغا موسى إنك آذيغا موسى لم تستطيع مكري دونتي. Sabram tulkat mahiya Ani akhazir ala jirita idan lukut tulkatuhu Moussa mahamiridonti Khuranku iritibana kamu qatawin Moussa huwais kertay Alayhi salaam saha ishukumay Fadu gufunyyaay Ijizami yabbalan augaru Waainu huwuhi iskuu laazimiyyaay ki augaru uka sabaha Rukasunlahi Moussa ishukumay Qal al-Nabiyyillahi إن سألتك هذا خبره كويديو عن شيء شيء حق يسعدان بوحكاويديو بعد هذه المرة قلتان انت تكدم بايسا وحدا ببعدان كويديو فلا تصاحقني إليك معايالي قد بلغتوا ديون كارتي من لدني آنقايق عذرا عذل دار واهلا مايسي مراد إعافيسي مرلا فاداد إعافيسي حدان مرسى دحاد بكوصو النخضو وأنا ما تيماركة أذى كيف كمله؟ قرأنا أذى خذير عليه. جدك هذا كله. قرده عليه. لكن ماركة أنا يقودن بيسود. خذيرنا وقيل. هلا وحنا بيلاه موسى يلي. إنسألتوك. قدام شيء أصلا ليس حقي قدام بعدها بعد هذه المرة. كل كان أنت كذب فلا تصاحبني إلى جرين. محايا الى قد وادي تواديو من ملا الدنيا انيقا موسى حقا عدران عدر دار واا ايضا مايسا واحدا مونكو عدر دار تام مال فلقا اديقا توسا انيقا مركز على فلااني اغلقا ويسك اللابان ايو مركزنا او يالي فانضلاقا خبرية موسى ماشاس وااكتاقين حتى اذا اتايا حتى الابدو بي يمادين احلى قرية دگمد دت کې هدا دی او یمادن استوب اما وحي کومت وایي موسی خضر اهلها دگمد دت کې دگنا کور او ونې مې کو سو بیگمن جمګنه ادب او قبووبه یګنه ووبخناين کول کاش ګور هبې حق دئ اوله هايت او کلامه ل کرامه ومنكمال الإيمان خسور کوو عليه علي سلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه مركا هدا مرتي كرامين ويدو ايمن كا داو ايمن كا غو داو عنيا كرامتنا انات نبر غور علاما وكي قانت في فرون بعض القابلين كد بكيني بيا ايزي حدا بغه وها ايزي حدا العنتايزي حدا لو اكفي الوجه biladweej furfuran iyo soo dows laqabiso tabadaw waxa gacantaada ku jira u diibto intaasa laga rawo horan lo maarkin degmada degmada khayr daran laban nabii ma marsiday oo ka saaxiday baxli heer kaas gara iyo humaan tan oo kala maarkin حديث الذي ليفوجد موسى خذر وعيها فيها في القرية نجمة يجدها هذا كدار دربي يريد خبا أي قال الله إنه لا دربي قرقر ماي قال لا حدود لله عين قعدوا له أي يقارك نجمة لا هذا خذ العبد وأحكم درسني باسمه بالله العال الذي ينتولك تي كنت قاعد كشتى نضرب في يا توسين يا عاجين كبال الله Faadamahu, halin derbi viulisi. Musawaya, heillä on merdägen, on martiuaain, on nassoriuaain. Adon jornatte kulaisiini, derbiäusamainen samia. Muha derbilossa, näin näin hän, anna Kolka لو شئت حداغ رفت إنا الدرب وقلسته لتخذت ما دياشي عليه بسم ذكر دكرك هذا أجرا وحقا أن علما أنه ويديسي سان أخر لكلك فانت لقواتك حتى إذا أتي إلا إلا بل نبي كي ما دين أحلى قرية دقمدت كي ديوي ما دين استضعما دقمدي حق كعونة ويدي يقول هاي أسافر باهنا النهي وحذري كرتين نصيية حقا لذين كلنا استطعما وعن دوي ديال موصية خضر أهلها دقمد الدكي دقنا بيكعن دوي ديال فأبو دقمده ديدا دي دي أيضا يضيفهما إنه اللبذي النبي دويه قبوغا ملكا قايا وحي رسيان واد ديدا دي فوجده وحي خلان موصية خضر لها دقمده لحد هذا جدارا دربي يريد الرضا أي أنقال الله إنه دعو فأبامه الخضر خلي الدربي يولسه جوجيه قال موسى وحو لو شئت حباء الضونطي إصلاح الجدار دربك عم باسم ديسف لتخطى ما عليه على الإصلاح سمين انت دربك سمعين أجرا حول ما نوهي ديسيد قال هذا فراق بين وبين, وبين. حكمك كواه الرئي وموسى اسحكمو يري إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاهمني تنسو سوا هذا الخضر وحوه يريد هذا ورقه قوة بيسه افراقه بيني وبينك حريرك ميك لكيسيا ونوضم ما فيه تناوه الله بزنه هو ذا جيرنا اودام بيسه ادنا ما شاد كتميدا تكونوا قاني انا ما شاد يقول تميدا نسكت جوغه هذا الخضر هذا وركان اد الى دهي لو شيت لتخلت عليه اجرا لا ايا لتخلت لا بقره اد الى دهي أفراق بيني أناج هي وبينك أديج أحدا هنا حيرك يا ولد جريدي صحبتي هي شاهي أرضيني مادي حيرك كانوا كل مالهم على خذ روحه هذا ورك أنا كرق بيني وبينك أناج يا أديج أحدا هنا ين حيركني كلا جيسي كم و ما كلا جيوك سو نبيوك عزكوا جرجر سد هذه شاية وفر الجريزي أنا حقيقة والعلم الكامل الذي تكتب دون في أنديلاي يؤول في أنديلي يضرب عن توسيل أتوفر قديسي إن العلم بعكاسيه أنت عندك قوس يقول تنا قوسا بابيل هنا أياك من علمه سأنا بيوكا موسا واقوسا قدونا في تأويل ما شيف السركيسي لم تستطيع كريويزي علي كركيزا صبر عبد الله صدق لي شيء أنت أنكفر علينا أتبر وازي و انا كو شيغي لها اديغا سوي وايسي سدح لي فصيل كودي و كو شيغا انت صاد الله قلباني سونو بوكو و كو شيغا بيتا ويليما شايفاسير موسى اودي وايسي عليه كركيسا صبرا دلقد تنتيا و ريش تنتي وحنو ججبيان كو شيغا اما سفينه تنتي مو ريش ان ججينجري فكانت دون توحيوهاتي لمساكين الدّن لا يجلسن أو مساكين سدع ولا راعيه ده مثل جهولا مثل نينجولا مثل برسقلي سهل شجاي كل كذب جلحسن أنطنه ذقبن كري مساكين يا دونت كل جدول واركا نلصوا لوحيوش كم تاع كتكس بس جري يا دونت الراعي وح كعاتا وح أمرك حبت دجن نبقر ظالم ومجرمة hadu barka doonni qurux badan wa qaadanay kolka dillaa intan aan dillaa ina doonidaan ku dhaawacaayo ku xilibeyna aniga marka doonida nimankaalu badbaadinayeen adigana waxa uu aragtay dadkeed inaan daad ka raacina san wa yarin di doontu walii maslahaati iyaga masaakiinta ee doontaan u badan لمساكين الدنيج الاحسن يعملون كشاقيسة دونتا في البحر يبدأ القذر فأردتوا وحان دمعي حتى نخضرهاي أن أعيبها إذا إن اندوش دونتا اي بايو ما هو عوح مالك فوق فوق سنجين انتا سيقوبك باديه واخوان فيه ويضل فوق جيهي ايهيك لكن كاس دون فيه عن محنهاي المطهة فأردتوا وحان دمعي أن أعيبها ilaan doon ta ebayo folo meyo sawb ka waxaa waayay loo ebayna wa kana waraaahum kayma tu wara tibii horay wa lugu ilaaka ama markaas hortoodu ku toosnay ama gadaasowdu ay laakiin sonno ka dadde haa sawdowu habad kolna haybtani tagar kolna haybtani tagar kul ka day soo يأخذوا قاة كل سفينة دون كل شيء صالحة صوبة غصبا ثاني دون تأريمتها بهيدو كي دون توا تستيو الكاتم وأما الغلام ويكي يرايين ديلي فكان أبواه ويكي اللبضة بشي وعيهايين مؤمنين اللباء الله رميسي أتوصن لبا صالح ومؤمنين ويل كان ده شيء كل جيسة تضربه أركب ويل كان ميت الأغملاق حكى خروج بدله وكفي أنا اللي واجي كألكي جاليه أحد بره من ويل كان واسق لا هو المحافظ كاسقني ما هو قرر قالك واحد نقرش يسوي كان لبنا والد إيمانك إذا يجينو وللبت بعدين هاي درؤ المفاسد مقدمة على جلب المصالح كلك وحن مفاسده يدباته آهور صلى الله عليه وسلم كدبه ما صلى الله عليه وسلم كلك ويلك إلا الدلو لبفا إذا كجيرت لبدا المؤمن إيمانك وضا باقي يونقنا إلهنا بدل خير قبوسينا حتى أن سويلك اللدلين بدلنا إيمان مها لبدا والدنا علي سيكجير أما الغلام ويلك فكان أبواه لبدا بشيوع آيات مؤمني لبدا الرميس وصالحين فخاشينا وعنك عبساني أن يرهقهما إنه كما شقيا لبدا والد طغيانا كبير يوا كفرا كاليمو هذا الله صالحوه لا بس قيوه كلك وحي ما كقيمي بدا وعندوني فأردنا أي يبدلهما لبدا والد إنه أبدلهما حبهما خيرا متكفحنا بدا من هو وإن سكاثا حقا طهيرنامتا أو أغربا أغدوان بدا رحما حقا نحاريسيا قراب حريريوم هي ولكينا واكا ولكينا ما شغلا ساكوزوا قبانا إيزاي ما فشدادا فود أكوها إيزاي لبدو والد بوحرسكوا فخشينا وحن كعفزاني أي يرهيقهما إنو لبدو والدكو ما طغيان طغيانا كبيئيا قو إيهوا كفرا قال لما فأرضنا وحن ندوني أي لهما أي يبدلهما قركله لبده والد ربهما إنه أبدله ويلكا خير لابا خيرا متفحنا بدا منه ويلكا زكاةا أقا طاهرنا إيا إسلام نمو او أغربا كدوان بدا ويلكا فحوما نعريسيا قرابا حريرو ويلكا ديقو فريق لسينا واك دربقي يقوصو هالي أما الجدارو دربقي أنتو سنايي تتكا أنك سعيدة واهوين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 كنغار كنغار اي يوم المها كبابين كل خيرات الله ايا فلن اياضر كل كاركان واوين الى دد كان قانغار كان نغسخد اي لبل اغم بسكم ما ماشي ود الدقني ولا تزير وزيره وزره أخرى بل جدار الدرب فكان درب لغلامين لبعن وهو هذا يتيمين أبوه بنت في المدينة بلد قدسه كسغان وكان تحته درب بهوسسه وها كنز مخاصيناه أما خزناد لهما اللبداقون إليه وكان أبوهما أبوه دوحوهان جرى صالحا تقصوبا كل أدوغا صالح نماذيس إنا إلماها فأيسار وحا إلماها الأول قالينا أدوغا فإنان تيسيوا وكان أبوهما لبدا عن أبوه دوحوها صالحا متصوبا فأراد ربك تربقة توسنتيس الله دوني أنه أفريو فاراد ربك خبجا وضون اي موسى أي يبلغ من الى بلد عن جارين اشدهما حرابيد اي تبرغلان اي غامورا مرك اي غامورا اي تبرغلان اي عقلييستان ويستخرج اي لبد عن قلب بحان كنزهما مالك مايشا اوو جوغان اريدا مرك waxaa loo sameynaya من ربك خبج حجيسه واغونتو اوو أغان نخاريستي ادربي جا يكاسفورتد لوكل علينه يا ابو وحا صدح هذا الشيء انسميه وما فعلته انت انسميه توني دي انجه جحي يا يركي ان دلي يا دربي غاندي سي وما فعلته هذا اخر من هاي عن أمري عن اختياري وعن ان سميله يرو فرغري زي اني مسكه ديدي ما انكا كما سمعين بأمر من الله ينكس منه وحي أنك أنك صغر. ذلك أركض أنك فصل إليه أي ما شي فصل لم تستطع أدن أود الموسى عليه كور كيسا الصبر وضلقه أدقين إنتان سمعينها ينفرع كل جري كليا دلقها دموالي سانا بكوه شيء إليها أو شاعدان كفرعاته ينكوه شيء إليها أنا أنتي هذه سوبي واي شيء أنتي فسر كأدين واكا أمرك أمرك النبي يقول عليه السلام موسى الله عز وجل حدو صبر لها إسق يأخذ بعض هذا علم بدل ما كان له النبي يقول عليه موسى عالم به علمنا كمان ما غني لجيء من بارلوه قاضي وحكا علمهم مجلس اسمه يجي يالموتة بجواي كل قوالح جاي مركم موسى لبوبرس موسو عكي علمي بدل مجري ليش هو وجوكي كنم يلقى روجوكي إذن كوان موحى إليه قولك قزح بلاكي يا خرافة إيراهي علم الظاهر يا علم باطن ألك ليراه خضرنا علم باطن ويقيني طه موسنا علم ظاهر ويقيني حكا مجري واحد علم الباطن يا علم ظاهر وحلا وحي باطن باطن سيسا قرصونا قرسون ما مبلغا قولك قالوا شده و خا كجيره معاسوفت ويا في الارحام كل كوحه مركو علم الباطن الى حلقا اوحي اما ارول كجيره اما قلب اما مسكيه ما كجيره فلي ادم مخوق هي ضمان دي علم الظاهر فوق هي اما علم الباطن نرو مدينك شغل اينما دين سنه دو و ظاهرو كل كلا علم نوع شيء كلا وته ما اي و نظر نبي في وحي غار خبرنا صح البخارية قصاد كتن مركي وهر مريض أوينيا يا موسى أنت على علم علمك الله ولا علمني وأنا على علم علمني الله ولا علمك هذا علم يقرأت وماشي أجوكي بني إسرائيل لقد قلت لك جديد يا ماشي أنا جوكا علم هي الدين وقد قلت لك أنه يقول سعودة جديد يعني كل قلت لك سبري كارتا قريب امرك لباجني علمي ليس قايو شمبره انطوفو ليدون كان ظاهر يقان كان دونيدا سمعت هذا مركي لجهد لا يين خبر فارده أنا عبائني تلك ويلك مركي لجهد لا يينا فاردنا أيب دلهما ربهما تربى مركي لجهد لا يينا فارد ربك إذا قالواه أشكيل نفسية مركي دونيد فارده أنا عبى انا أضع عينا دونيد عبايا فرح ماليه مركي ويلك تلك هي لجوعينا إسعيا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيره مركان دنبي الدربية توسين تيسا إله كريو إراد عسكيك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما لماذا؟ وعوية الدون لدهان قراء ابن دون لده قراء عسفو الحميي وحيو موقتها مفسدة ظاهره وقلو عسك موقناي مثل هذا أين الله قالنا ربنا موقتات إذا كل كيف فساد ما حد أظهر كأي نقضي إلى فساد لومه أنايو إسرع يسأله فأردت أنا إياهو والكذب لي ديسة مصلحية مقصده يسقوجرتا إلى ما يرى الديلي مفسدو لكن لبدأ والدي إيمان كذا لواردي عينا المقصي عن أو كان كفي عن الله قال قالنا إذا مصلحول مصلحية مفسد ما كيسقوجدرمنا فارادنا اساسا دون او ايرادي ايرادي خبت اي لفظ وكده عايزيه مر كان دم الدربي قال لتوسنه ومصلحه محضيه بس ده مش انت اللهم المسلم لك الميه ولا غرغاره اذا ايرام ميدان محضغا اذا كليا لوسكي فارد ربكو ربك اذنيت ومرت دارو دربي فكان الدربي هو هذه لغلامين لبوي يتيمين أغوما في المدينة بلد كوكسغان وكانت تحتو تربه هوسيسه وحاادي كنز بنكيا هاادي رغم ما لبدوي ليه وكان ابو هما لبدوي لابو هو صالح عن وع ربك وعو دوني اي هنا لبدوي الغار اشدهما حوغا بيدوده او ويست رجال بحان كنز هما مالكم ايش او من ربك ايلمان لوغان نحاريساي وما فرعلته وعن سميه ما سمي ان امر اختيارك يا مسكعدا ان امر من الله كان كسميه ذلك امر كان كان قوس اي تاويل ما شايفه سيركيزه لم تست على نودي علي كركيزه صبر كل كفارات ربك ونيهاه اراده الله هي اوغانك ووحو اله ربه النبي وخدمه وامنك واما ادي وحو اله ويسالونك عن الغرمنين سدح سؤالهم ايا رسول الك المشركين تويدين ما امرنا وحاصم اسي يهود سوره الاسراء بينكم سومرن روحيته يسالونك عن الروح قل الروح امر من ربي لا بسو ربي انا لوجت الى لغه قال تعالى أيها الرسول الكريم وعيكوا أيديها المسريكين ويأخذ الكادن بأيسو عندي القرنين إسكدر بأن الأوران جريم مجد عيسى وهي يامان وهي راح ياري يمنك وقوه مطبع لديه جريم قردي بوكمي جهي مجالة الأسكندريا الليلة منك دي ملك سالحه أها يريده لأنه قبصله وعنكار كدونتها يريد السوق شيء قرر على ما يامل والبين سجي الى هنمو غانتيسا و خغليي تريدنا لو سالي قبائلنا اديكسلوه و يسالونك ايها الرسول الكريم وايكو ويدينايان عن ذي القرنين كلمه ذي القرنين مركز القرنين لو بيي مجلس اسكندر بالو اورنجيري قال باجيل لو بكسو خيل قولا انا تاج وين بو قبي مكاس لو بكسو يالاي اما قرني كلا شي غايو مشرق يمغربو ثغي با ان م قرنين ميداي سايبنني كاسيل قرنين حديثي وحكا ويدين ايان قل وحاتيرادا ساتلو واغرين دونا عليكم كركين من ذل قرنين حال فيجه ذكر عظيم حدد كاسي ويديس انا حالتيس ايدين عدين اياه قل وحاتيرادا ساتلو عليكم ila uuhu yii subhaana inna anaga eba aya makana gaa antu ugalinay lahuduul qarnay fil ardi dul kol qafar baa dunida xukuntay ninkan waa dul qarnay ninna waa suleyman ibn daawud alayhi salaam labada muslim bayhaay la huzul karnay fil ardulkan ka anti shegaliinay oo waateenahu hadan baynaa idul karnay wa aan seenay min kulli shay wax laarkos u baadaba sababan godadi lo maray wax laarkaba sawbti lugu garaay ayam seenay markaas uu dulintu oo dhamaaray qolka sunnibi وآتيناه وحنصيناي من كل شيء وعلى أرك الله بهذا دمانتي سببا وضليل وقاريه فأطبع ووحو الراعي سببا ودوينك ألاو شهلي يورراعي حقياس هذا كالباد ومركيه رأى هذا حتى إذا بلغ إلى ذو القرنين وقاري مغرب الشمس قرعلا ما شاكو دعضه قرعلا ايكا يكوتها الله ما دعضه قولك wa daraata kulkay kala fogaataa waxad moodaysaa inay duuka ku dhagantahay laakiin waligees samay ku tala ka intay samada ka fuqdo dulma tagto kulka muhri wa shamsi ya madli a shamsi wa fi ra'i al-ayn isha sidu ummu qatu wa illa haqiqamaka laga hadlaayo shamsad umma dhaane irkay ku dhagantahay ew حتى إلى بلغ حديو غاري مغرب الشمسي قرعضا ميشي كل عدو وجدها قرعضي ووحو أركيس وصحدي بلاك السهور بحدي كل بدية قرعضي هايس قرع غبطي واتاني ردولك ملكية طوبقة إبوت الله لغو أفر بيها هايس كلها ميشي ديو أكس تاكي إيهي قرعضي وجدها ذو القرنين ووحو هاي قرعضي تغروبو إنا إدعا هايسو في عين البياء قدها باقرسونطي حماعة لوابا ماذاوة ماشه اسداد بعد هو قلبك افريكاوة ووجد دووحو هلي ذو القرنين عندها قرعلا ماشه يقول له علي اكت هذا قوما ضد وقال هو ثانيا كان ذي ابو رب ايري ذو القرنين كوان وحكاقه قلنا هذا الابنه يوحى نري نبي ما لسه علي ووحيه هو ايماني ميسغان نويا العلم عند الله قلنا هو حامل ياد القرنين لبد جيس لهي اما انت ازيد ان تكون عذابته الله يسو نكدكته يا ويه اما انت تخيده ان اجننت فيه يغ غوده حسن وانا انت او يره هدي حنونه بقى له هدي ديناكو إن انكد كل كان مصلح هو يوم بعد القرنين سببا ودور عيد بيليس يوح الأوسالو راعي حتى إلى بلغ مركو غاري ذو القرنين مغرب الشمس قل رعدا ما شاء يقول رعدا أيه وجدها قل رعدا وحو هالي تغرب إن إذا في عين الجدهد حميات دوبا مدوها فوجد ذو القرنين وحو هالي عندها ناشاء يقول كل قل رعدا اكتلا أما عندها عند العين دوبا مذوبه مدوبي قوما دد قنبه كهالي قلنا وحان رئيباو يا ذو القرنين لما جس له إما أن تعذب إن بالقتل والأسر والضرب وإما أن تتخذ إن عياله فيهم دعابة فسنا ونام ذو يلد القرمى تعلم تنبو فينا أيه وخرج لمقلا دورت إن الحجر ما يسان بضمين توسن نقطان أن أندى قال يو أدب عندي صميه يو اني اني دميني يوحان يوحان يوحان يا هذا سلام قال ماذا يا وصليني ماذا يا ديشناهنا أنا كنا وحدنا ماينال يا واحد حلو حلو يا واحد يا واحد قفاشو يا الله يكيد ما بينا يا أقيام يدين كل كمل ماذا عذاب دوت أنا وحدري دين عذابه إلى أنا ودي دين كعدابه أسيدين وصلي يقال وها ت من هدي لهم حق الرعده أني ذند قالي إلى أن هذا وجه لي ذنجي لبعض كلا دورته سدو هذا وانا جدار قال وهو يرزق <تصفيق> القرنين أما من روح ظلم قدر صلاه أو قالوا جبدا جدا بيعن عذبه عذابنا ثم ما كان أني عذابنا كذال يرد والله نقا إلى ربه آخر اللولق <تصفيق> نقا فيعذبه <تصفيق> إلى أن آخرك عذابا عذابا عذاب نفرن درن وأما من روح من حجره ما وعمل عم صالحا عمل فلي صالح عمل ونزل فله هو حلا يجي جزاء أبا الجد الحسن جن ولاه وحق آخره والوجود نينا أنا جانا وذا قالينا وسنقوله وعنده دونا لو اسرم من أمرنا أمرك نجا أدومك أنا جان حكمانا يسرم فضي وأنا جا حاجة جانا فَذَلِكَ يَدْخَالُونَ كَلَكُ الْمَايَة حَقَّ إِبِيَ أَخِيرًا تَنُوكَ لَكُلِّ الْمَايِ إِذَا رَأَنَ قَانُونِيَ يَدْرُوهُ وَقَانُونُ سَمَاوِيَ سِيدًا دُدْكَ إِن لُؤْذَقُوا أَوْ لَيَرَى أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا من قانون عدلية والسماوية وربي تجيو ما كان أدونك واحد لقعبا يقول لبا يوه إنه ظالمين تنخضا واحد لقالينا أينا هيداك توصل نخضا وقانون سماوية لكن مع الأسافي الشديد بقى كما أنت أدونك كجرة وبالعكس واحد العذاب يا صالحين تو واحد العذاب يا العذابين يا العذاب يا الإيريا نفس الله كان هو صالحين وح قم بردها هايستا اي عقونك هايستا اهتماء اللوشن لينا ايانا وارداش مركارنتي عكسي باي النقوطي شاعر على علي تموت الأسد في الغابات جوعا واللحم مضاني تاكله الكلاب لبحيالك هو باهي اغلا ماذا به إذا هي ضربتين ايبا عنايست تموت الاسد في الغابات جوعا واللحم مضاني تاكله الكلاب سبب كن هو اخاف من الله ادي يده جاميته اخيا طالب هذا حياتي يسكر سعده كل كان القفصا صوما نكوني او مركز تبيا دال قفصتاي كل كان حكم كي سماوي هو الله بدلي والله وحي ظالمه اي توغا اي خاينه اي شيطانه يا ذا قال ليسا اورسحا او حاكما او لجعل ي الله ماني وعلى وحي مؤمنه اي صالح عدالي وعلى الله وعلى حرة وعلى حرة وعلى حرة وعلى حرة سأسيرنا قدرين كل قوائن في الله يسولنا إن لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أذكر هذا يقول الله الذي سيكون ساري أرنتهاني هذا يقول الله اجتهاده الله يريد وقانون إله حد الميّن نفتي سد الميّن مؤمنين سد الميّن لكن في سو فسوف النقضي فسوف تبدأ به أنه عذبه رألك عذابينا ثم هذا أننا عذبنا كأذابنا عن ديل إيا حري إيا جرا إيا عقاب إيا جناح سقط درنو أي يرد لنا ق إلى ربه في بقى سلون مركزنا ربي قى عذابيتنا عذابا عذاب نكران دار النار يا جماعه و امام منكم امن حقيكم اي او وعامل صالحا عمل صوبا فله علايه جزانه بالقتل اي الى اكتسى الحسنات جنو بيدم بد ادونك انتو انت كل ولينا ان قال انت و معنا ا ويا له اسا من امرنا امر كما جاء عقيشه ثم اتبع سباب ماشي اسمركم سلاحيه كلبات بو جوغا كلب و سلاحيه واحد بيه وحي توسنا نوا دقاليه هلكا سو كف قرح كسوبع ثم تبع دول إذن خدو في الجيري <سؤال> إذن إلا <سؤال> سيئي اللوبي إنما كنا الله في الأرض وآتيناه من كل شيء صباح كلك أولا الله أحرر رباسوا بحضة ودعوكوا قارو أي يا ربه جدد حناي ثم أتبع أحرر عيد القرنين صبابا ودعين كيلو سالي أحرر مركا وجائز ورحكا حتى بلغ الشمس قرقه ده ما شاء ايه كسو بحضو وجادها قرقه ده وحو هلي على قوم تذكرك لم نجعل هنانو يال لهم من دونها دون الشمس قرقه ده كسو كا سترا حجار واحو يه قرقه ده ما شاء ايه كسو بحضي ondiniyo wanaag baggaaru kulka waaqaaqaaway aqal male deed la har gala male dar male kulka badankoodii quruxda looma dhexay kulka dulka intee sidii waraadhe qotay قتل gudad kulkalan na fagiye gudadul ka ويقول dileeliye oo ku dhaxjireen bay leeyahay oo ilaage la har gala male oo gur ila har gala oo lisan male oo Mejä asdatkaasu ugrutajay tabaa Summa tabaa taba tulkernay uhu rai sabava vadoinki allu tallemi lahamu hatta ida balaga merku tulkernay garay matle ašamsi kuraada soo hida elamajäkä sobaalo amakano lašale elamajäkä sobaalo amakano lašale elamajäkä sobaalo amakano lašale elamajäkä sobaalo amakano لم نجعلنا نيال لهم من دونها دون الشمس و رحضا كسوكا ستر انحجاب لا در مقام ولا قرية ملك ولا ماشيكونا اليهين جيدا ملك و قابوكالوو دولك كا اي دلاليان بيشاس اي دلاليان يقولك اي دقين يهين ويقالان فبوحو يريخ ذلك دول قربين هدي حالة دي سيلو قويديا و تاسأرين تيسي و قد وحدبا احطنا نكوبني بما لديه <تصفيق> ذو القرنين أكي يسوي حجري خبرا علي لا بعل سبحانه وتعالى إلا ذو القرنين أدون صالحة وإله أبو ورطي وأووحو البن مكانيوها كل أرنتي ذو القرنين ونوح لك ضعف وحن المقدر سيدع سيئهي قولك أسى ربي لي كذلك أمر ذو القرنين كذلك كما وصفنا لك أيها الرسول الكريم siyaasanku tilmaan aan kuso rahnay ya arintii sahay markaas rabi aqoontisa kuuduul qarnayn ii haladii soo gayay noo sheegay oo yiri waqad waxa dhaba ahadna ina kooobnay bimaa ladeeyhi dul qarnayn akisawixiya haday daqan kisiy maamul kisiy awliisa wuusan ma yimaashu maray مركز ذو القرنين ka tagay qoladii uu meesha ugu deeqara kac soo bax wuxuu aaday oo gooyii meesha suuaday sababkee uu raacay meeshaas markuu ضد wuxuu walaalay dad meeshaas degano qorka aan la fahamsiin kariin oo aad hadalku waa adag yahay way dib gaar ku qabeen oo ku soo baxsan jiray niman layay yajuu majuu niman ka ku soo jiray way waa ila deniman kaasan ugu soo bax qaranada dibad meesha nay kasoo dhacan meel laba buuro daxdood oo karin kolka waxaan ka bariyeena inag meeshaas naga sharato annaga nan xoolo ku siinow qoladaas tagay uu uu ku ku إلى ذو القرنين او بين السدين لباببور دحضادو لباببور دحضادو قاري وجدوه هلي ذو القرنين من دونهما لباببور سوكذاوضا او من دادو كهلي ان لا يكادون سيجي يفقهون اينا يفهمان قولا هذا اللي يريون دادغال لفسا او فهم اولوس او عراب اذك او افلقارن سينكارين ان لقو رفاض ماهان ايو ماشاس اغوتك ثم أصبح ذو القرنين ورعي صببا وذو الرعي حتى إذا بلغ مركوذ القرنين جاري بين السدي لبذا بردحه وجذوعه عليه من دونهما لبذا برشكده قوما دجعا أن لا يكادون سجئ يفقهونه إن قرتن قولا هذا أيها الكسكي عليه كل خيجة واستواء سقما دون تودي شيء أركني إن كان مريجا اي رب اوضي حق السيئي كلك انه يكفى الى استان مدده او لجوه واحد له قالوا وحيداتك ميشة دقنائي اهده كان في عانه صالحه بقر كان دوني دولن ألا أسهل يو يا أجود وقبيل المقعيس ومأجود مالك هو قبيل ويا ألف الاخريو إنا يا جوجا ومعجود لبقير صبيا ومنك ماذا عثل لذا قبيلة مفسدون وحيخربوا يال في الأرض دلخ أو أنت النجوس وبحار ييدل إياه لا إياه عند إياه فرحومين دواته إلى نوجيستان بع لس ما كلا ذيك بطل مفسدون في الارض فهل ميلا لك خرجن حول مكوسينا او معاد يوشينيسين على أن تجعله الى دياش بيننا اننا هي هو بينهم يجدد حدثوده سدا شريس او كان كاني كسو دحان دلك كلا وابور دلك كلا وابور انت اس اينوسو مران يعود باللكوشيين يا انت ادو اكو تفتو شرطو يا دهر تاسين ميل اينوسو مران هو ييني سلم انه يليسو مريضاني عبشانان اللوجهدي وصالح لوكي نسقى حكومة نسئولي الباكفوس إنما كان له في الأرض تلقى ادنبال لقومك عابي ميل كارماء خلقا قوى المساكينة اللي بباي إنه دافعه وحقبته راجي بايكوته قالوا وحينا هذين داتين ما يشدقنا يا ذا القرنين لباك لهوي إن يا جوج يا وما جوج لفضاس غريل مفسدونك واخرباه يوه كفريا معصيا ظلم يفي في الأرض بل كان كو خربائي فهل نجعل لك اذيك ذو القرنين خرجا حوالمكو سينا على ان تجعل اينا ديشي كورك حول حوالمكو بسينا بيننا انك ايو وضعينه ميجا داعدوذا سدا شريس ودنك لحرتدو سيدو احد لي قروح ذي منك الى يرئينا ما كنا لو في الارض تدقى المساكين تا إسايا كوصو عوضي حوالك قادشوض محوكفر سيدو احد ليارك خبي هذا وح كافتنا إياه غنى خصيو إلى أنا وارلوهم هذه ومدن اللوهم سخ قال ذو القرنين ما شيءة وما كنيك فيهم ما جقديسة خبي خبي جي وحريسيه ملكه هي أسباب يا كفي عن وعديسيني سين استغنوا تسي وحدين كمن ربو وعديسيني سين لا ماركة كفي عن إلىها بايسيا. لكي وحان إذين كبهان هاي فأعينون إدقوه سعوتان أنيقاه هاي أذين كان ماشي دكال إذين كان وحوقف سأنكو سمايهنا ماشي أذين كان الشقالها كينا أن أفرس ماذا إذا وامجان وقوانت إذيه إيه مكاني كان نماذا إذا وحيدن كان دون مايو إذين إذين كان دانلا إذين قبانا إيا إذا كان كل كائن حكومة هي شعب ديلاجي ما دم مسألة هو دك لازل قبته وكان دليل كذا فعينوني وعديبك الميزان بقوة الحق شقالي إيش واروريه إذا شقاله يحق إيش أنا جانا فرصة مضي ووحنيل أنا يا هندسة كل كأني جانا يا قرشي وحينه يسكت دوايا إذا نشقاله يك أجعل وحنيلا بينكم إذا iyo baynuhum kuwa kaafatan ya juju maajud xadman awrsu maasi bansara iyo hawo sheebilla batar atuni marko raaykana zubaran xadiib birburburk adikan birka la jajabinaay kulka sidi dagax wax lagu sameeyo wax lagu dhiso gaabirsi laga dhigaaya markaa dhagixin meshe la galin la birci baan noqonays kulka intii uu dhaysay labada bur ekarinkay ninanku soo mar jiray يأبر سيدا اللوغوة يأبر برود للا سمي حتى إذا سأوا مركوا اللوسمي ذو القرنين مركوا سمي بين سادفين لبدي نعم لبنا اللبدا برود أيه وحو اللوسمي بيرتي إيا قشنكي او قدحة قالين أي كل سمي قال ذو القرنين وحو يري انفقوا وعلى وحبوا فيما هيسان إيا بابي سوق هذا هورية برتي مركي دبكي لقوش ذي محي النقونس وعذانيس حتى إذا جعله ذو القرنين برتي مركو كي عليه نارا دب خرائ يقال يري أتوني وحديك أنتا قدرا مر مرعشن أفرق عليه ما شأن قوسه يا قدرا خلكا قدرك أن حاسل مذابه وأويا مر للدلالين أودي أبيا أي برتي أهورتاي لقو دل شوي لبدي واش كده tabar rimood masabaxday ina lagu bogsabe on la falan karin awu hisb si gu yahay muraayada aday kani la lo dowan karin wan bani adamum wan karin wa asa maashi soobaxday sidaas markaa uu si uu qabtay haladul qarnay rabbi aniga rabbi ge wax awood iyo qub ja xooga asii وحا أجريا دقالا يا جرنة دي السينيسان لكن فأعينوني إذنك إيه كلميه تعانسي بقوة حق إيه شقال إيه كلميه أجعل وحانيالا بينكم إذنك إيه وبينهم يأجيو يوماجي تحدي إنا خدما أوزيشوي شريس نشوى جفا يو حل كان كارنك إيه كسود كل كان idami markii la keenay atwini waxa dhigan kaan tan isaga muhandisa ay howsha taxtiibna ay sameeynaay atwini ila kaalaya subra alhadid bir bir bur kado bir bir bur to alla go goyo oo sidii dhagax wax lagu loo ekay siye birta halii keeno birti maashi lagu riday birti ay lasnaatay karinka buur ee uu ka ay marku simay dul qarnay bayna sadafin labada tan ee durta labada tan marku simay ee dirti uu yiri ufxu afufa huriyo sidow walaashay birti waadatay kulkasa mar dalashan tusal looga subay wax ay noqotay jirmi uway, marka karin korna karin وسبسب مركا اديه يوه عايس كو زرتي خوب وانا داكاجين قريب بين نغوتي اله وينه واحد وانا هاي وماشاجفين كرمال وانا ايمنتو ثايه خال انفخ افوفويل حتى إذا جعله مركو حديد كي ياله برتي نارا دبغرايه او انا لو عاد مركو كي ياله ايو قال لي إيه كان مرض علشان افرغ وحان عليه الحديث برتان عداتاي كركيده وحان كوشبا قدران مارتاس دلاشنن كوشبا مرخو مارتي دلاشنيت كوشبي ما سو باي فما يظهروه وما له نقبا في القرنين ما شي يسوم مري جيره مركو ساسو اويداي يا جوجو ماجوجا زي المسيح ماذ بويفول كرن ما تذكر يكيب بلاتي حقنا ما بالك قبسن كرو مرأي ذو مارا مرايض. وعلى كوحة ما رأي اللقول على ليه، ومرأي، وعلى قرصن كرجع في اللوا، كوحة سلايين ما، وعيار ولا جبودي كرما، وحفظت ولا دليلين كرما، حصولك علي سلاط وسلا، ما الما الما كمذا أيوسوكع يسوق أرجع عزم، لحنا لا إله إلا الله، وإله للعرب من شرين قديم طرب، وذا هواك يسي الله يعطي يا رسول الله المحاجرة فتح اليوم مال انت انت جوجناه وحالة فريد من خدمه يا جوج موجود ذو القرنين ماشوا سنة ايام ملاصي مثل هذه وحلق بين اسبوعي لبدا انفراضه اسفوه كبتي انت ان اللي اقال لك ابن اقل ماشي واقعت اللي اوزي كل كابلها سهوده نمانكي واسوب حسنة ايوم لكن واحتبر له الاما Siinä on ollut kuin sanomaiset ollut niin, kun kaikilla yritin, mutta kun lähestyin, siinä on siinä markkinoilla on aina mainosvaihe. Parfumasi on vasta löytänyt, joka suhdeista on laittaja. Odotus aina ilme, että jokin فما استطاعوا يا ما ينكرن اي الهاروه خدمي اني فولاد لصلابته وطوله درك وداليا أو, أو سمده ودويه يا عايه او سسبيه الكركيز يلفوا روايت تلال ملغوت يكره او لقى دلبحو وما استطاعوا له نقبه من ذلك كل كانوا ود لغو دليلي مر وحاودوني كبدن ونقدي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 نقباً دُلالٍ ذو الخرمين كل فبعد صالحين تلو يقيني إنجاز وين فو سمايه ومعجز وكلا وحن خالقه ما هان المخلوق سمين كريم يو بإرشاد من الله وكو سمايه كل كاسو ربه ومهد نقاي وارتو خفر حسي وحين سور ربه وكو سوا بحي يو يري هادا رحمته من ربه حنك عدان كوب شاهده كرينا فان مال مين. انجاز كاسو سمايه اساقه اسو ماهاناين ايو هذا الرحمة من ربي كوان مساكينة اللي عوني جيري اي يا جوج او ما جوج عوني جيري بدباده دي هلال اي ماشا اي تفسير كلمات اووض مخلوق ماه خالق اقري خالقه الخرنين وحو يري هذا شيقان ماشا لغا سميهي خدميقان اما صديقان لا اودي بوركي اله كسي اذك. رحمته النحريزوي من ربي أنا جذو القرين ربي جز حق مسا النحريز عن كتم ملو إلهما ماشان كاني قوى أن كحد اللي يجي وحى أن يجي والله خلقكم ما تعملوا هديك يوحة سماينا سامبا إلهوا أميول كل كأمر يبين ماش السوقي سارة فإذا قرتو جاء وعدو ربي ربي جي يبواه يسيء مال وقيامي آخر يبواه ك علىكو ربي وكي لا كانت مد بربورا و كانت ربي ربي كانت يبهيس وحوه نغضا حبقان مدسوغان و رد مقان محلقا شئا الدنيا دمبا رجت رجة الأرض رجان و الجبال بسان فكانت هباء منبسان كل جنيه بابا هذا أيو بخصيك ادمركي لقال يو بابا ايا كل مرشاس إلي بربورتو يا جوج ايو ما جوجنا نغوصه وعلامة من علامات القيام هل كان واكان واكو حسنتاي أصيده اللوحيري وتركنا بعضهم يوما يمجبر كذا صورة الأنبياء واكو يمن دونتا حتى إذا فتح الجيوج وما جيوج وهم من كل حدب يسلب كل خو علامة من علامات القيام ماش الأول إلى سميه أدونك سكوان ولي بر إلى ها بربورنا كهرن قال دو انكره على حدو كفر حشي ايو اله النحمة يسيب قليل هذا هو حان نسان كان وي اي اولي ماشي اللي اولي رحمة النحريز وي نحريز تان صمير ربي انيقى ربك حقيسة كثمين فإذا قارتاو جاء وعد ربي ربك يباهي سي يماتو ومحو ربي يباهي ادو يقده انو باب ايو وي اخي رب الله باتو وقت قاس مرك ايتماد اذا جاء مركو يماد. وعدو ربي خبي جيابهيس جعله إلى هيماشن لأوزي يبورتي لوحري يدري ذولا يدك إيرك وحوك يا لايا دك مجبور بري وكان وعدو ربي خبي جيابهيس وحنهذي حقا متسعا أوه ربي جبهاش هاي وحصة مايا ما بجيبوا دعاء ما بدي رضي كرم ما أما سديك بربك أما أديلا بابا أما آخر السماء تهدا ومده كل من يأبال مرين تهدا إقاب جميع النار وحل ووحوه بشه وان إيمان أيها وكان وعد ربي فبقى يبوهي شوحو النغضي حقا متسوغا ودب وإيمان أيها والله أعلم